فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أُنْثَى والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بك وذريتها من الشيطان الرجيم